قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إلا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهار فلم يزدهم دعاء إلا فرارا وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أطابعهم في آذانهم واستغشوا في أبهم واستغشوا في أبهم وأصروا واستكبروا استكبرا ثم إن دعوتهم جهرا ثم إن أعلنت لهم وأصررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار